إ بلَغَ مَغبَ الشَّمس وَجدهاَا تغب فيِي عم حَمئَةٍ وَجددَعده قَوْم حتى إ بلغَ يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا